فَمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط بَأْرَيْتَكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَسْتَهْرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فساء نطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا الله خير أم ما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَهِجَةً مَّا كَانَ لَكُمْ أَن 111. أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 112. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السور أَوَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ أم يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون